له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرام وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وَأَخْفَى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى 127-إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا 128-لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني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 ما جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي, لكم وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أَمْرَهُ بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلام.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 قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتام انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث فالقي السحره سجدا قالوا أَمَنَا بِرَبِّهَا رُونَ وَمُوسَى هَلَّا أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا يغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات الائك فاولائك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فِيهَا خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك ألقي السامري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 حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رايتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس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 إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو ووسع كل شيء علما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو لا إِلَّا إِلَّا هُوَ وَاسِعٌ أَلْلَّهِ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالزَّرَاعَ خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا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 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا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 يقضى اليك وحيه وقر رب زدني, زدني علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّكَ أَلَّا تَجْوَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَمْ فَوَسْوَسَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمٌ قَالَ يَا أَدَمٌ هَلْ أَدْلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَمُ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 قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها, فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى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 ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ واصطبر عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى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 بِآيَاتِكَ <تبع> مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُّرْتَبِصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهتدى